يَوْمَ يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبرون لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكَلَهُم بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَقَامَ رَبُّهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْناَاهُم مِنْ عملَلم مِن شَيْيد كلُلُّم بئِن بِمَا كَسَبَ رَهين وَأَمْدَدَنَون بِفَكِهَةِم وَلَحمِ مَِّا يَشْتَعون يتَنَزَعونَ فِيهَا كَأسَل ل لَغُون فيِيهَا وَلَا تَأثم. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا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 نَتَرَبصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتَ رَبِّ صُفَّ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَم تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَم هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَم يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يؤمنون.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 أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمع بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أَمْ عِندَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْكِ سَمًّا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ مِنصَرُونَ وَإَِّ لَِّذينَ ظَلَمُوا عَذاابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَ أَكثَرَهُم لا يعلممُ وَصْبِ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنكَ بِأَعيُوننَا وَسَِّح بِحَمدِ رَبِّكَ حينَ تَقُون ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم